فقد جاءوا ذو وزورا فقد جاءوا ذو الموارثورا. وقالوا أساطير الأولينك تتباهى فهيتم لا عليه بكرة وأصيلة. وقالوا أساطير الأولينك تتباهى.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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثورا كثيرا قل اذالك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون قل اذالك خير أم جنة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 ولا نصرة. ومن يضل منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يضل منكم نذقه عذابا كبيرا.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 يوم يرون الملائكة تنابش را يومئذ لل مجرمين ويقولون حجر محجور وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أمثورة وقد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اليوم تشقق السماء بالغمام ونزِل الملائكة تنزه الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا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 118. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا 119. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه فقلنا ذهباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.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 111. أَلَمَ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعْلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا 122. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّى الظِلَّ عَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا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 كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً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 وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أي يتخذ إلى ربه سبيلاً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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 ترنا صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة قاردين فيها قاردين فيها حسنات مستقر ومقاما حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولاة دعاءكم